غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها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 اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد اللهم لك الحمد كله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 في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم ان يضرنا في ديننا أو ديننا اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم أن يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا فيها أجمعين اللهم اغفر لنا فيها أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم اللهم احفظهم واكلاهم بعينك التي لا تنام اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى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 اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى اله واصحابه معاد التقوى وينبوع الصفاء صلاة تبقى وسلاما يترا